قال إني أعلم ما لا تعلمون 123-وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن انتم صادقين فولو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال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 سأبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فاذلهمه الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض نَعُودُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا مِنْهَا جَمِيعًا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 178- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 179- وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به